مصيبت فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انت بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير